بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله والشكر لله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد رسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد قال المصنف رحمه الله في مقدمته في ثناء على الله عز وجل باسمه الحسنى الحكيم في خلقه وتدبيره احكاما واتقانا والحكيم في شرعه وقدره عدلا واحسانا وله الحكمه البالغه والحده الدامغه ومن اكبر من الله جهاده واوضح دليلا واقوى برهانا فهو العدل وحكمه عدل وشرعه عدل وقضائه عدل فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اسمه الحكيم من اسماءه سبحانه وتعالى التي تكررت في كتاب الله عز وجل كثيرا وهو دل على سنن الاحكام والاتقان فالله عز وجل احكم كل شيء واتقن كل شيء خلقه عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه عز وجل و مظاهر الإتقان في خلق الله سبحانه وتعالى والإحكام وعدم الخلل والتفاوت ظاهرة لكل من يتأمل أي جانب من جوانب هذا الوجود فلو تأمل الإنسان في نفسه كيف أحكم خلقه وأتقن غاية الإتقان وهيئ وهو وهيئه مفاصيله للعباده كما قال السلف رضى الله تبارك وتعالى عليهم وهي تكون اجزاء جسمه لاداء وظائفها متكامله متعاونه فيما بينها حتى تؤدي الغايه التي ولدت من اجلها والتناسب وال الاتقان في الارض وفي السماوات في أصغر شيء وفي أكبر شيء في هذه الذرات الصغيرة وفي هذه الكواكب والنجوم الهائلة وهذه المجرات الواسعة كل شيء أحكمه الله عز وجل وأتقنه ووضعه في موضعه كما أن اسم الحكيم يدل على إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى نفى الله عز وجل عن نفسه العبر قال عز وجل نفسه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ونزه نفسه عن السدى ان يكون ترك الخلق سدى بلا فائده بلا حكمه بلا غايه من وجودهم قال عز وجل ايحسب الانسان ان يترك سدى نزه نفسه سبحانه وتعالى عن اللعب قال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق والله خلق السماوات والارض والارض بالحق ليعبد سبحانه وتعالى الحق الذي خلق الله السماوات والارض من اجله ان يشهد الخلق ربوبيته والهيته ويتوجهوا له بانواع العباده والتحميد والثنا والاعتراف له بالملك سبحانه وتعالى ونزه نفسه عن الباطل سبحانه وتعالى فقال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا وذلك بان لا يكون هناك حكمه في وجودهم وهذه كلها هذه الادله ترد على نفثات الحكمه والتعليل الذين يقولون ان الله لم يفعل شيئا لشيء لانهم يظنون بجهلهم ان ذلك مرتبط بالحاجه وليس كذلك فليس كل حكمه او ليس كل جعل شيء لشيء يترتب ان يكون على حاجه لا يلزم ان يكون على حاجه بل بكمال الاتقان والاحكام و لكمال الحكمه وهي وضع الشيء في موضعه ولذا اقترن في شرحه المصنف رحمه الله قرن في شرحه بين الحكمة وبين العدل فقال فهو العدل وحكمه عدل وشرعه عدل وقد ثبق الكلام على عدله سبحانه وتعالى في شرعه وقدره وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الأدلة المتكاثرة في أنه يخلق أشياء لأشياء وبأشياء كما قال عز وجل وقال اِنَّمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتِلْكَ الْأَيَّامُ مُدَاوِرَةٌ بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وقال سبحانه وتعالى لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وقال لألا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل واستقصاء ذلك يطول بلا من التعليل وكي ولألا ولأجل وغيرها من الأذلة التي تدل على أن الله يفعل أشياء لأشياء كما أنه يشرع أشياء لأشياء سبحانه وتعالى كما حرم الخمر والميثر وقال انما قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون وقال سبحانه وتعالى فيما شرع من جزاء قتل الصيد قال ليذوق وبلاء امره وقال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون وقال في شرع العبادات كلها يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في الصيام كذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال خذ من أمولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن الله يشرع أشياء لحكم عظيمة فاسمه الحكيم دال على ذلك كما أنه يدل على الإتقان والاحكام وان الاشياء كلها في مواضيئها بغايه هذا الاتقان وكذا الشرع محكم غايه الاحكام ومتقن غايه الاتقان فكذلك يدل على الحكمه وهي وضع الشيء في موضعه وما يناسبه قدرا وشرعا فالله عز وجل في تدبيره لخلقه له الحكمه التامه ما خلق شيئا الا لحكمه الا لغايه محموده فله الملك وله الحمد وما اكثر مقترنا ها, ها اقترنت هاتان الجملتان في الاذكار لانهما اقترنا في القران له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكثيرا ما كان يذكرهما النبي عليه الصلاه والسلام بل كان يهلل بهما دو كل صلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويامر بهما في صلاه بعد صلاه الصبح وبعد صلاه المغرب يحث عليهما وفي الحج وفي المناسك وفي مقامات متعدده وفي الثناء على الله عز وجل له الملك وله الحمد فملكه يدبر به امره وحمده انه يدبر هذا الملك بما يستحق عليه الحمد عز وجل لاحكامه واتقانه ولانه وضع الاشياء في مواضعها فقد يكون منثوا يتوهم البعض ان انه يكون له ملك وسلطان او على سبيل العاريه ولكنه يتصرف في ملكه هذا كثير من الخلق اذا اعطاه الله ملكا تصرفوا فيه بما لا يناسب وضعوا الاشياء في غير مواضعها فاستحقوا على ذلك الذم وهناك من يكون ثقيما لكنه لا يملك ولا سلطان له ولا يقدر على انفاذ ما يراه صوابا او يعلم صحته ومصلحته وحكمته فلا يكون له ملك وان كان يحمد على ما يفكر فيه او يظنه صوابا او نحو ذلك اذا كان موافقا للحق الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وعلى ذلك تدور احكام الشريعه فالله سبحانه وتعالى يدبر ملكه كما يشاء و يفعل في هذا الملك بالحكمه فاستحق على ذلك الحمد فما فعل شيئا حتى خلقه عز وجل للمكروهات شرعا للكفر والفسوق والاشيان جعل الله عز وجل من ذلك ومن وراء ذلك حكمه يحمد عليها وهذه حكمه قدريه كونيه فكما جعل مثلا الهزيمه على المسلمين في بعض المواطن والاذيه عليهم وانتهاك حرماتهم وتسكين مائهم هو لا يحب ذلك شرعا وما أذن فيه سبحانه وتعالى ولكنه قدر ذلك لحكم عظيمه يستحق الحمد عليها ولذلك له الملك فيما قد بان بقدر المقادير وله الحمد على ما قدر ولا يحمد على مكروه سواء له الحمد على كل حال لانه وضع الاشياء في مواضعها وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم فالعزه ملكه والحكمه حمده سبحانه وتعالى تقتضي حمده عز وجل وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى فبعلمه وضع الاشياء في مواضعها كما قال عز وجل فيما ذكرنا وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا اي علم من يحاسبهم عليه ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين وقال عز وجل امحسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خالفوا من قبلكم مساتهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب فعندما تحدث هذه الامور المكروهه ويترتب عليها بعد ذلك من انواع المصالح والحكم ما لا يحيط به العباد فعند ذلك يسلمون ويحمدون يحمدون ربهم عز وجل الذي ايقنوا قبل علمهم بحكمته انه لا يقدر شيئا الا بحكمه وام التشريع فان الله عز وجل حكيم فيما شرع للعباد و ظهى اظهر كمال الحكمه في التشريع في هذه الامه التي ما شرع اي تشريع لها الا وفيه المصلحه لعموم العباد وخصوصهم فان الامم السابقه قد كانت تجعل لها تشريعات تناسبهم ومؤقته بزمانهم وقد يكون في شيء مما ابيح فيها خبيث وقد يكون في شيء مما حرم فيها طيب عقابا لهم كما قال سبحانه وتعالى فيما ذكر عن بني اسرائيل قال ومن الابله والبقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحاء او الحوايا او بختنط بعظم وقال عز وجل سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله فيقال عز وجل في ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا واقضوا عنه واكلم اموال الناس بال هذه اصرح الايات في اثبات ان الله عز وجل بسبب ظلم من الذين هادوا حرم عليهم طيبات ثم ناسخ الله عز وجل ذلك باكمل الشرائع فيما شرعه على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام وكانت له الحكمة سبحانه فيما شرع لبني إسرائيل فإن الظالم يناسبه من أنواع العقوبات ما يردعه عن ظلمه وأما في شريعة الإسلام فلقد قال سبحانه وتعالى عن النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف وذلك لأن شريعة هي الشريعة الباقية المحكمة التي لا تنسخ ولا تبدل إلى قيام الساعة ولذلك الحكمة فقد جعل سبحانه وتعالى فيها كل طيب حلالا وجعل كل خبيث محرما لان ذلك هو في مصلحه العباد وفي ما يناسب عباده فشرع الله عز وجل الشرائع للحكم والمصالح التي قد تظهر للعباد والتي قد لا تظهر لهم وما اظهر لهم يرجى عليهم ان يعقلوه ويستدل به على ما لم يظهر لهم فكل التشريعات التي أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام تدلك على حفظ مصالحهم في دينهم وأبدانهم وحياتهم وأعرابهم وأبضعهم وفي عقولهم وفي أموالهم شرع الله عز وجل أكمل الشرائع التي تحفظ بها هذه الضرورات الخمس وتكمل كذلك وفي أموالهم بما تكتنفه من حاجات وتزين بما يضاف الى ذلك من تحسينات فان ما صالح العباد تدور حول هذه الضرورات وما يتبعها من حاجات وتحسينات والشرع اتى بكل ذلك باحسن طريق حتى تكلم الكفار حتى من فلاسفه وغيرهم فقالوا انه لم يطرق العالم ناموس اي شريعه اعظم من الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا والله لا شك فيه فانه اتى باحسن العقائد واحسن العبادات واحسن الاخلاق واحسن الاعمال واحسن المعاملات فيما يختص الفرد ويختص الامه ويختص المؤمنين والكفار بل العدل العدل الذي يحصل والمصالح التي تحصل من جراء تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى يظهر لكل احد والظلم الذي يقع والفساد بعدم تطبيق شرع الله عز وجل ظاهر لكل احد والتناقض الذي يقع فيه من خالف الشرع لكل عاقل يتامله يظهر له لذلك الذين يطعنون في شرع الله وينسبون اليه عدم الحكمه فهم ولا ياذ بالله اضل الخلق واجهلهم بالاضافه الى تناقضهم وتناحرهم وتنازعهم واختلافهم ولذلك اذا نظر عبد الى ما عقله كل العباد حتى الكفره منهم من حكم الشرع حكم التشريع الاسلامي فعليه فيما جهله ولم يعلمه وغاب عن عقله ان يسلم وان يعلم ان ما شرعه الله فيه الحكمه التامه والذي يسميه العلماء امورا تعبديه اي غير معقوله كما يقولون يعني لا ندركها بعقولنا لا يعنون انها ليست بحكمه ولكن يعنون ان الحكمه فيها خفيه عن ادراك العباد كعدد الركعات مثلا في الصلوات وتخصيص شهر بعباده معينه ويوم بعباده اخرى ووقت بعباده اخرى وهكذا فان هذا وفي الحقيقه هناك امور يجد العباد اثرها وان لم يعلموا يعني سبب التشريع فيها فلا شك أن أهل الإسلام والله مثلا يجدون أعظم السكون والطمأنين في شهر رمضان ويجزمون أن توقيت هذا الشهر له ما يناسبه في أمن الخصوصية مما لا يذوقه ولا يرده غيرهم وقد يظن البعض أن لو شرع غير هذا الشهر بهذه العبادة مثلا لو جدوا فيه ذلك ونقول الله عز وجل قد خص هذا الشهر بالفعل حين خلق السموات والأرض بخصائص معينة منذ هياء هذا الشهر لها وأنزل فيه القرآن وغير ذلك مما يذوقه أهل الإسلام دون غيرهم بل ويجزمون به ويتوترون على ما يجدون في قلوبهم من سكون وطمأنينة بأداء هذه العبادات في هذا الشهر خاصة ولو صاموا شهرا غيره لم يجدوا نفس الأثر وكذا لو وقف إنسان في يوم عرفة فإنه يجد من الأثر في سكون نفسه وسرورها وفرحها ما لا يجده لو وقف في نفس المكان في غير هذا اليوم سبحان الله أمور عجيبة وإن كان الإنسان لا يدري لماذا شبعتها كذا ولكن الله خص الأيام وخص الشهور خص الأمكنة والأزمنة بما يجد الإنسان آثاره إذا آمن وصدق واتبع فهو الذي مثلا يذهب إلى بيت الله الحرام يجد أن هذه بقعة لا تناغرها بقعة ويجد من آثاره الجلال والعظمه والبهاء ما يجزم به ويقطع وان كان لا يدري من اين حدث ذلك ويجزم بان بيت الله الحرام مثلا له من الخصوصيه ما لا يشبهه اي مكان اخر في العالم والله هو الذي خص هذه البقاع مع اننا لا ندري لماذا خصه هذه البقاع بذلك لكن الله الذي خلقها كذلك وشرعها كذلك فنحن نسلم لامر الله ونوقن ان كل شيء بحكمه سبحانه وتعالى له الحكمه التامه فيما شرع وفيما قدر الحكيم سبحانه وتعالى له الحمد وله الملك لا كما له الملك فيما امر وقدر يحمد على ذلك سبحانه وتعالى قال رحمه الله الحكيم في خلقه وتدبيره احكاما واتقانا المعنى الاول معنى الحكمه الاحكام والادقان والحكيم في شرعه وقدره في نثبات الحكمة الشرعية فيما شرع والحكمة القدرية فيما أوجد حتى المكرهات له الحكمة حتى في خلق إبليس وفي خلق فرعون وتأمل ما ترتب على ما صنعه فرعون من المصارح والحكم وما رفعت به منازل وأقوام بصبرهم على ذياته وما جعل الله فيه من الآيات ننتفع بها إلى وقتنا وإلى قيام الساعة جعل الله في ذلك من الايات الباهره والحكم البالغه فيما قدر من اشد الامور كراهه له وهو تكبر هذا الرجل حتى ادعى الربوبيه والالوهيه ولكن جعل الله في ذلك من الحكم ما يبهر العقول وجعله عز وجل عيضه وذكره لأولي الالباب ولأهل الايمان عبر الازمنه دله للكفره والله لو استعظوا لآمنوا قال والحكيم في شرعه وقدره عدلا واحسانا فهو في شرعه وقدره امور الامور تدور بين العدل وبين الفضل فالعدل منه سبحانه في كل شيء والفضل لأهل الايمان والاسلام والاحسان وهو يفضل من يشاء بما يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ويضع الفضل في مواضعه لا يسال عما يفعل وهم يسالون لأنه يضع الأشياء في مواضيها ولا يقال كان ينبغي أن يكون غير ذلك لاقتراح لأهل الإيمان على قدر الله عز وجل لا يقترحون غير ما كان بل يعلمون أن العدل والفضل كلا هما في موضيه العدل والإحسان وهو الذي أمر الله به شرعا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهو سبحانه وتعالى فعل العدل والإحسان فحين وضع الشر في مواضعه لم يظلم أهله بل عدل معهم ونا ووضعهم لما يناسبهم وحين تفضل على أهل الإيمان وأعلاهم قدرا رسل الله الكرام وارفعهم منزله محمد عليه الصلاه والسلام فوالله لقد وضع الأشياء في مواضعها وعندما يقترح الجهله على الله عز وجل غير ما كان وغير ما قدر وغير ما شرع رد عليهم سبحانه وتعالى كما قال أهم يقسمون رحمة ربك عندما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القائفين عظيم فقال عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وقال سبحانه وتعالى عندما قالوا لن نؤمن حتى نؤمن فمثل ما أثي رسول الله قال عز وجل الله الله أعلم حيث أجعل رسالته وقال الله أعلم بالظالمين وقل عزير لا اله الا الله واعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى له الحكمه وضع العدل في موضعه والاحسان في موضعه الحكيم في شرعه وقدره عدلا واحسانا وله حكمه البالغه والحجه الدامغه فعندما وضع الظلم لدى الظالمين وجعلهم يفعلونه لم يظلمهم سبحانه وتعالى عندما جعلهم كافرين مشركين كان ذلك بعدله إذ أعطاهم العقول والقدره والاراده وبلغهم شرعه وآياته البينات فقام عليهم الحجه برسله الذين انزل عليهم كتبه لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فلزمتهم الحجه ولذا دخل اهل النار النار وان قلوبهم ما تجد غير حمد الله سبيلا لا تجد الى غير حمد الله عز وجل سبيلا فله الحمد فيما قضى وشرع وفيما حكم سبحانه وتعالى ومن اكبر من الله شهاده واوضح دليلا واقوى مرهنا فهو العدل وحكمه عدل وشرعه عدل وقضائه عدل فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى الودود الذي يحب اولياءه ويحبونه كما اخبر عن نفسه في محكم الايات المجيب لدعوه الداعي اذا دعاه في اي مكان كان وفي اي وقت من الاوقات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تختلف عليه المطالب ولا تشتبه عليه الاصوات فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويسر العيب وهو السطير سبحانه وتعالى اسم الودود من اسماءه عز وجل التي يعلم اثرها رسل الله الكرام واهل الايمان المحبين لله عز وجل الودود بمعنى الذي يحب عباده المؤمنين ويحب اولياءه الصالحين ويجعل لهم الود في قلوب خلقه كما شاء ولا شك ان هذا انما يترتب على حبهم له سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله حتى وصلوا الى محبته الى ان يكون ان يكون الله عز وجل محبا لهم الا بان احبوه عز وجل فالله يحب ويحب وحبه عز وجل شديد وطريق مع الاتباع الى ان يكون الانسان محبوبا عند الله وتامل في قول شعيب عليه السلام عندما عرضه قومه وعندما نازعه في ادله التوحيد التي جاء بها واكثر في مجادلته قال استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود فهو يقول لهم انه قد وجد من ربه سبحانه وتعالى دليلا اضافيا على استحقاقه عز وجل للالهيه خاص نفسه به في الاضافه وعم في طلب الاستغفار قال واستغفروا ربكم ولم يقل استغفروا ربي انما قال واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي خاص نفسه هنا لم يقل ان ربكم رحيم ودود لانه انما ذاق رحمته وده الخاص وقال رحيم وهو الاسم الدل على صفة الفعل الخاص بعباد الله المؤمنين الرحمة الخاصة أما اسم الرحمن فهو الدل على الرحمة العامة اسم الرحيم الدل على الرحمة الخاصة الودود هذا الذي وجد آثاره في قلبه وجد البر واللطفة والرحمة الخاصة والود منه سبحانه وتعالى فهذا الذي لا يوصف ولا يوصف يعرف إنما يجد الإنسان أثره وإنما هم لا يجدون ذلك الآن وإنما يقول أطلوه لأنفسكم مثل ما وددت أنا أطلوه لأنفسكم بالاستغفار والتوبة ما وددت أنا من آثار رحمته الخاصة ووده سبحانه وتعالى فهذا كما ذكرنا دارين إضافي عندما يجد أثره الانسان طعم القربه من الله سبحانه وتعالى ويجد اثار وده سبحانه وتعالى يجزم بان الطريق الذي سلكه هو الذي فطر الله العباد عليه وهذا كما ذكرنا ضي اضافي كما ان توحيد الربوبيه هو اوضح الادله على توحيد الالهيه لعامه الناس وهو الذي يظهر لكل متامل ومتدبر قبل ان يجد طعم الايمان ويذوق طعم الايمان وحلاوته التي توجد في القلب فانه لا بد وان يقر بصحه ذلك رغم انه شاء ان ابى الحجه بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه لازمه للخلق جميعا فان من شهد الكون وفقره وعجزه واحتياجه الى ربه سبحانه وتعالى لا بد ان يقر بان المستحق ان يعبد هو الله وحده لا شريك له واما الدليل الثاني فهو الذي يبدوه اهل الايمان يذوقونه يذيدون حلاوه في قلوبهم لحب الله سبحانه وتعالى بل هذا الذي يسعى اليه المؤمنون اصلا ولا يذيدون لذة حقيقيه بدونه وانما كانت الجنه جنه دار سعاده وسرور وهناء لورود القرب من الله عز وجل فيها ولورود النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى فيها فانما يحصل للعبد سعادته اذا اقترب قلبه من الله وامتلئ حبا لله عز وجل وشعر بحب الله له ولذلك قال الله عز وجل لموسى مراغبا له في اقتحام الأهوال والعقبات قد اصنعت كر لنفسي قال والقيت عليك محبه مني وذلك أثر من أثر حب الله له فإن الله ألقى محبته في قلوب الخلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فهذا أثر من أثر حب الله فمحبة ألبه الخلق لعبد من العباد التي لا يردونا مفر منها انما هي اثر من اثار حب الله عز وجل وهي اذا كان اذا كانوا يبتغون يبتغون بها وجه الله فهذا هو الحب في الله من اعظم اسباب حب الله لهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن ربي حقت محبتي للمتحابين في فمن احب بعضهم في الله احبه الله سبحانه وتعالى ولذلك ورد الدعاء لمن احب اخاه في الله بان يحبه الله كما امر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام وصوب وقرر صحه من دعا لاخيه احبك الله او احبك الذي احببتني فيه ومن زار اخا له في الله ارسل الله له على مدرجته ملكا رسولا يخبره ان الله يحبه لحب اخيه وهكذا حب الله سبحانه وتعالى للعبد يقتضي ان يحبه عباد الله المؤمنون الذين حبهم وقلوبهم هي الميزان اذ انهم شهداء الله عز وجل في ارضه ويقذف الله سبحانه وتعالى في قلوب من شاء من الخلق تعظيما هذا المحبوب له عز وجل وحبه واحترامه حتى يقضي له ما شاء من الحفظ والعنايه والرعايه فقال فالقى في قلب امراه فرعون حب موسى عليه السلام منذ اول لحظه رات حتى قالت قره عين لي ولك لا تقتلوه اثر من اثار حب الله لموسى والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني قال واستنعت لنفسي جعل هذا الامر موسى عليه السلام لا يبالي باي عقبه من العقبات بل وشوقه ورجائه وكل تفكيره في اللحظه التي يناجي فيها ربه ويرضي فيها ربه فقال وعدلت اليك ربي لترضى وعندما يناجي ربه ليس له رغبه اشد من ان ينظر الى الله عز وجل ربي ارني انظر اليك شوقا الى الله عز وجل وحبا له وانما ذلك كله من اثار حب الله سبحانه وتعالى فهو الودود عز وجل ومن وجد ذلك وادده في نفسه اقوى دليل على استحقاق الرب عز وجل الالهيه وحده لا شريك له اذ لا يطمئن القلب ولا يسعد الا اذا احب الله واحبه الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلك على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم وكما ذكرنا سبيل الوصول الى حب الله لعبده ان يكون العبد محبا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وذلك الود والحب في قلوب المؤمنين كما ذكرنا اثر من اثار حب الله سبحانه وتعالى لعبده و انما يصل اليه كذلك بتحصيل الايمان والتقوى وبالمداومه على النوافل بعد الفوائض كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل من عاد لي وليا فقد اذنتو بالحرب فالولايه القرب من الله انما هي بالتقوى والايمان الذين قال ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون قال سبحانه وتعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي احب الي ممن افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا انساني لا واصينا ولا ان استعاذ بي لا اعينا وانما هذا بان يكون لله وبالله سبحانه وتعالى لله مخلصه وبالله مستعينا فيقويه الله عز وجل على انواع من طاعته وعبادته ما لا يدده ولا يقدر عليه غيره من الخلق اثر من اثار حب الله للعبد اذا صار محبوبا لذاته عند الله واما قبل ذلك فمحبوب صفاته وافعاله جزء منها يمكن ان يجتمع فيه محبوب ومكروه فمن عمل طاعه احبه الله عليها وان عمل سيئه ابغضه الله عليها واما اذا صار محبوبا كله لله عز وجل فلا يودد فيه الا الطاعه لله يعصمه الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يحب اوليائه وذلك مما ينكره اهل الزندقه والنفاق والبدع والضلال كالجهنيه والمعتزله وتبعهم في ذلك الاشاعره الذين ينكرون حب الله لعباده فانكروا الغايه التي يشمر اليها خاصه اولياء الله سبحانه وتعالى انكر اعظم نعيم يمكن ان يناله الانسان انكر اعظم ثواب يمكن ان يناله انسان حب الله عز وجل وال قرب منه فزعموا ان الحب هو الاراده دون غيره دون زياده على ذلك لا يذنون من حب الله الا معنى اراده الاكرام او اراده الثواب لم يجعلوا النعيم الا بالمخلوق لم يجعلوا نعيمًا بالله سبحانه مع انه اعلى انواع النعيم قال المجيب لدعوة الداعي الى دعاه كما قال صالح عليه السلام ان ربي قريب مجيب فهو سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي اذا دعاه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم فهو يجيب دعوه الداعي اذا دعاه في اي مكان كان وفي اي وقت من الاوقات حتى الكفره اذا اخلصوا الدعاء لله اجاب الله دعوتهم واذا مسكم الضر فالضر في, في البحر ضل من تدعون الا اياه وهو سبحانه يحب من يلح في دعائه ويظن ان الله مجيبا قال النبي عليه الصلاه والسلام ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه واذا وجد العبد دعوه دعا بها لم ير لها اجابه فليعلم انها اما قد صرف عنه من السوء مثلها او ادخرت اجابتها الى حين بعد مده فيكون خيرا له يوم القيامه ادخر له ثواب عند الله يتمنى معه ان لو لم او ان لم يكن قد اجاب شيئا من الدعوات في الدنيا قال رحمه الله فلا يشغله سمعا ان سما ولا تخترف عليه المطالب يعني مطالب العباد هذا له مطلب ديني وهذا له مطلب دنيوي وذاك له مطلب اخر يساله ما في السماوات والارض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى لا تشتبه عليه الاصوات فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب يستر العباد اللهم فرج كروبات المسلمين واذهب همهم هم واكشف همومهم واستر عيوبهم يا رب العالمين جميعا في المشارق والمغارب وهو الستير وهذا ورد في السنه اسمه الستير ان الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله حي ستير يحب الستر لذلك يستر على عباده ويحب من يستر على عباده سترا حسيا ومعنويا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره وذلك بستر الاورات الظاهره لان الله ستير يحب الستر فلا يحب كشف الاورات وانما يحب كشف الاورات ابليس والاملسه ولا يرضى الله الذين على طريقته قال عز وجل يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوئاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج رويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليرياهما سوءتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء الى الذين لا يؤمنون اذا اردت ان تعرف سبيل الانسان اه هو من اولياء الرحمن ام من اتباع الشيطان فانظر الى قضيه الستر عند فان ذلك من اعظم الادله فاذا كان يحب العري وكشف العورات وفضح ما فطر الله العباد على حب ستره فان ذلك وليعذبه الله ابليسي المنهج والطريق لذلك تجد اعداء الاسلام خاصه اليهود لا يصلون الى امه من الامم يعني باسرع من كشف العورات ولذلك هم يحركون الشعوب الارض الا اهل الاسلام الحمد لله تبارك وتعالى من خلال الاورات المكشوفه ويصلطون يعني على مجتمعات المسلمين ما يسبب انهيار هذه المجتمعات ان اطاعوهم بستر الاوراد بكشف الاوراد وترك الستر الذي احبه الله وامر به فالله حي وستير يحب الستر هل يسمع ذلك احد يحب الله عز وجل ثم يرضى بكشف عورته الا عما اذن الله في ذلك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام احفظ عورتك عن زوجك الا عن زوجك او من ملك يمينك احفظ عورتك الا عن زوجك او من ملك يمينك ف الستر يحبه الله كذلك في الامور المعنويه بمعنى ان الفضائح والمنكرات والذنوب الله عز وجل لا يحب المجاهره بها قال النبي عليه الصلاه والسلام كل امتي معافا الا المجاهرون وقال لمن اتى بماعز الذي زنى وامره ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزناه قال لو سترته بثوبك لكان خير لك فالستر يحبه الله سبحانه وتعالى في الامور المعنويه ايضا ويقول سبحانه لعبده المؤمن اذا قرره بذنوبه يوم القيامه بعد ان يعرف كل ذنوبه ويقرره بها أو صغر ذنوبه فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فيسترها سبحانه وتعالى على عباده الذين أرد بهم الخيش فمن جهر بالمعاصي فليعلم أن الله لا يرد به الخيش ومن كان مستكرا ناذما على تقصيره وذنبه ليس فرحا بأن الناس لم يرواه وانما يرى نفسه مقصرا مذنبًا يحلم الله عز وجل عنه ليفتح له الباب فليعلم انه اريد به الخير فليطرق ذلك الباب باب التوبه والرجوع والندم فانه طالما بقي في حيز ستر والكتمان فذلك من علامات اراده الخير به فانه معافى ان شاء الله اذا ضل مسورًا بستر الله سبحانه لكن لا ينخدع ولا يغتر ولا يظن ان هذا السترا لابد وان يدوم يمكن ان ينفضح ما شاء الله ان سترنا في الدنيا والاخره ولذلك كان استلف لا يذكرون يعني ذنوبهم وانما يذكرون ستر الله عز وجل عليهم ويقولون لو ان للذنوب رائحه لما جلتنا احد لا يذكرون هذه الذنوب يفرحون بستر الله سبحانه وتعالى مع حزنهم على انفسهم يعني يرضون عن الله فعلا ويمدحون واحمدونه عليه ويلومون انفسهم ويعرفون تقصيرهم ويسعون في ازاله هذا التقصير والله المستعان قال المجيد الذي هو اهل الثناء كما مدد نفسه وهو الممجد على اختلاف الالسن الالسن وتباين اللغات لانواع التمجيد واسم المجيد الذي له المجد والعظمه والكبرياء من الاسماء الداله على عده من معاني الكمال التي تدل على جمله من صفات الكمال كما ذكرنا في اسم الصمد واسم الجليل واسم العظيم والقدوس والسلام فكذلك المجيد الذي له المجد الذي له التعظيم والحمد الممجد الذي يمجده الخلق جميعا شاء أم أبو له المجد هو مجد نفسه سبحانه وتعالى حتى من لا يمجده بلسانه يمجده بحاله فإنه رغما عنه يدل على عظمة الله ويدل على قدرته في ولادته في استمرار حياته في نهايته كذلك وموته كل كافر مجد فاله يدل على عظمه الله ومجده وان له المجد سبحانه وتعالى في كل حال اهل الثناء والمجد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما كان يقول عليه الصلاه والسلام بعد رفع بعد رفع نقول اللهم لك الحمد للسموات وملئ الارض وملئ ما بينهما وملئ ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد يعني يا رب انت اهل الثناء والمجد او يا اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد فان يحمد الانسان ربه ويمجده احق ما قال انسان ولذا الحمد لله اعظم الدعاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله تمجيد الله والثنا عليه اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد ما ذكرتوا من حمد الله ملء السماوات ومن الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد والاعتراف بانه اهل الثناء والمجد هو احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يقول الباعث الذي بدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه انه هو الفعال لما يريد باعث الخلق يبعثهم سبحانه وتعالى يوم القيامه يقيمهم من قبورهم للحساب والثواب والعقاب و ذكر الله عز وجل دليلين على ذلك اكثر من ذكرهما في القران على انه الباعث عز وجل احياء الارض بعد موتها بالنبات بنزول المطر من السماء عليها والخلق الاول هذان الدليلان اوضح الادله العقليه على اثبات البعث فان الله هو الباعث قال سبحانه وتعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ربت ان الذي احياها لمحيي الموتى وقال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم هذان الدليلان عقليان شرعيان يقر بهما كل عاقل على قدره الله عز وجل على البعث والنشور فان الخلق الاول انفرد الله عز وجل بإيجاده من العدم فاعادته على المثال الاول اهون فانه اذا ابتدعه الله على غير مثال سابق فهو سبحانه وتعالى اقدر ان يعيده على ذلك المثال قال الشهيد الذي هو أكبر كل شيء شهادة قال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم شهد بوحدة نيته عز وجل وشهد بصدق أنبيائه ورسله وشهد بالحق سبحانه وتعالى فيما شرع قال الشهيد الذي هو أكبر كل شيء شهادة وكفى بالله شهيدا أولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد واذا شهد العبد ان الله عز وجل على كل شيء شهيد رضي بان يشهد الله عمله ولم يطلب مشاهده الناس واذا استحضر العبد ان الله على كل شيء شهيد لم يظن ابدا بالله ان يترك الظالمين يفتون بظلمهم كما قال سبحانه وتعالى قتل اصحاب الاخدود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 له ملك السماوات والارض ملكه في الارض كما ملكه في السماوات وجعلهم يفعلون ذلك بعباده المؤمنين لهوانهم على الله لهوان الكفره لا لهوان المؤمنين فان الله كان في ملكه وفي قدرته سبحانه وتعالى ان يدمر هؤلاء ولكن لهوان الدنيا على الله وهوان هؤلاء الكفره الظلمه هانوا على الله فجعلهم يفعلون ما يفعلون واعد لهم من العذاب الالب ما ينتقم به لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى فاذا استحضر العبد ان الله على كل شيء شهيد لم يغب سبحانه وتعالى وما كنا غائبين فلنقصصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فانه يفوض امره الى الله العبد اذا استحضر ذلك فووض امره الى الله في ان يسار له ينتقم ممن ظلمه ياخذ حق المؤمنين من المجرمين المعتدين الباغين الظالمين وهو على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى اولم يكفي برب الكفى به عز وجل على كل شيء شهيدا شهد انه لا اله الا هو والملائكه قائما بالقسم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسم لا اله الا هو العزيز الحكيم فشهادته عز وجل بوحدانيته وانه قائم بالقسط تكفي شهد بها الملائكه والمؤمنون اهل العلم من اهل الارض قال وهو هو الحق وقوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير هو الحق المتحقق وجوده عز وجل الذي لا شك في وحدانيته عز وجل فال الله الحق من اسماءه عز وجل المتحقق وجوده المتحقق وحدانيته المتحقق ربوبيته المتحقق الهياته المتحقق باتصافه بكل صفات الكمال قوله الحق فاذا قال امرا كونيا لشيء من الاشياء ان يكون كان وتحقق وجود هذا الشيء وقوله الحق شرعا كما قاله الله عز وجل هو الحق والصدق وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا فالصدق في الاخبار والعدل في الاوامر والنواهي هو الحق الذي وصف الله به قوله فله قوله الشرعي والكوني كلاهما حق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير هو الحق هو الحق ولو لم يكون هو الحق بالسرع عارن الغيب والشهاده وهو الحكيم السر الحق المعنى هو <تصفيق> الحق وجوده سبحانه ضد الباطل الحق المستحق للعباده عبادته الحق سنقول الحق والاله الحق بقوله الحق اللي هو المنافي للكذب في الاخبار والمنافي للظن في الامر والناس لو عدل كما <تصفيق> سيدنا ابو بكر سقطنوا عدل هذا والحق حكم هذا بغايه الحق يعني حكم بالظلم خلاف العدل وقال هذا خلاف الحق لا قال ايه كذب فقول الحق هنا واضح استكمن المره القادمه ان شاء الله